بسم الله الرحمن الرحيم اننا ارسلنا نوحا الى قومه ليدن أن انذر قومك ان انذر قومك من قبل ان يأتي وُسَيِّرُ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُخْزِيكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِهِمْ إِلَّا فِضَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتُغْفَرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعًا فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَرْشَمُوا فِي آذَانِهِمْ وستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسغرت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا وقلت استغفروا ربكم انه كان وفارا يرسل <سؤال> السماء <سؤال> وقد خلقهم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا واجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْجِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبْلًا فِجَاجًا قَالَ نُوحُ الرَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي واتبعوا, وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وقالوا لا تذرن آلتك ولا تذرن ودوا ولا سواع ولا تذرن ود ولا سمعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تذني الظالمين الا ضلالا وَلَمَّا خَطِيئَاتِهِمْ مُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ تُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كثارا رب اوفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنين